وَأَنَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّثَلَ نَبْعٍ فَمَا فَوْقَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ والمؤمن واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يبدل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويطغون ويخطئون ما امر الله به اي خلوا يتسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تفرون بالله وك امواتا فاحياكم ثم منيتكم ثم يحييكم ثم اليترجون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هُوَ النَّشَبَ سَمَاوَات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم